شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً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 صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفع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 َّذينَ آمَنوا وََّذينَه جَر وَجَهَدُ فيِي سَبيل اللهِ أُن إِكَ يَرجونَ رَرحمتَ اللَّ واللهَّهُ غَفُور رحيم